<متحدث> نعم بارك الله فيكم وحشني لكم يعني يا شيخ انا نحن كذلك عندنا يعني سؤال احاول لشيخ حسين الشرعي يعني لان من الطلبه هنا يعني من يقول ان نحن لا نعرفه فما قولكم في في شيخ حسين الشرعي يعني بارك الله فيكم حسين الشرعي من كبار طلبه العلم في دار الحديث في مخلق حبيش وهو الذي ينوب عني في الدروس اذا خرجت في الدعوه وايضا يخطب عندنا في مركزنا في الجامعنا فلهذا نحن نذكره في دروسه التي ينقيها عليكم وهو مؤهل ان شاء الله لذلك بارك الله فيكم بارك الله فيكم وحسن عليكم شيخنا